ولا يمكن أن يتعاقب عليها رجلان فالمشتري إذا لم يعلم أنها متزوجة له الخيار فإن قبلها على أساس أنها تكون خادمة له وتشتغل وكذا لكن ما يستمتع منها بشيء لأنها في ذمة زوج وإلا يردها ويأخذ القيمة التي دفع فهذا مستثنى شرعا لا شرطا الاستمتاع لأن الاصل إن من اشترى أمه من حقه أن يستمتع بها لأنها ملك اليمين يستمتع بها فوجدها مزوجة فهل يليق أن يستمتع بها منها بشيء؟ لا ابدا وهل يحتاج يقال مثلا نبيعك إياها على أن لا تستمتع منها بشيء؟ لا هذا ما يجوز لو حرج على أمه وقال أبيعها لكن من اشتراها يلتزم لي بأنه لا يستمتع منها بشيء إنما خدمة فقط نقول له هذا البيع غير صحيح وهذا الشرط غير صحيح لكن إذا باعها وهي مزوجة فالشرط صحيح يعني عدم الاستمتاع صحيح ثني هذا مستثنى لكن ما استثني بالشرط وإنما استثني بالشرع بما عرف من الشرع أنه لا يتعاقب على المرأة رجلان وإن قلنا لا يصح ثم ففيه وجهان أحدهما لا يصح لأنه استثناء في الحقيقة والثاني يصح لأنه قد يقع مستثنا بالشرع ما لا يصح استثناؤه بالشرط بدليل بيع الأمة المزوجة نعم. وإن باع حيوانا مأكولا واستثنى رأسه وجلده واستثنى, واستثنى, رأسه وجلده. واستثنى. واستثنى رأسه وجلده وسواقطه صح نص عليه لأنه ثنيا المعلومه وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم حين هاجر إلى المدينة مر برباع مرة براعن مر براع مر براع فذهب أبو بكر وعامر بن فهيرة فاشتريا منه شاتا وشرطا له سلبها سلبها, سلبها واشترطا له سلبها وان باع حيوانا ماكولا واستثنى راسه وجلده وسواقطه صح نص عليه لانه سنيا معلومه قال مثلا ابيعك هذه الشات لكن استثني الراس والجلد والسرعان الرجلين أطراف الرجلين هذا صحيح لأن هذه المستثنات معلومة ما الفرق بينها وبين قوله أستثني شحمها فرق واضح لأن الشحم مجهول ما يرى بخلاف الرأس فأنت تراه والجلد تراه والسواقط أطراف الرجلين والدين ما معلومة مشاهدة صحة فيقول أبيعك هذه واستثني هذه منها صحا وقد روى أن النبي صلى الله عليه وسلم حين هاجر إلى المدينة في طريق هجرته عليه الصلاة والسلام من مكة إلى المدينة مر براع معه غنم فذهب ابو بكر وعامر ابن فهيره معهم واشتروا شات من الراعي وتركوا لها له شرطوا له سلبها يعني الجلد والراس والسواقط بعضها ما يريدونها وهو قد يستفيد منها فمثلا قالوا نشتري هذه الشات قد يجوز مثلا قال بخمسه قالوا نترك لك الجلد والرأس وكذا وكذا قال إذن بربعة شرطا له سلابها يعني أجزاء منها التي الرأس والجلد وأشياء ظاهرة فهذا يصح لأن المستثنى معلوم لا جهالة فيه نعم فان امتنع المشتري من ذبحها لم يجبر وعليه قيمه ذلك لما روي عن علي رضي الله عنه انه قضى في رجل, في رجل اشترى ناقه وشرط ثنياها فقال اذهبوا معه الى السوق فاذا بلغت اقصى ثمنها فاعطوه حساب ثنياها من ثمنها وعن الشعبي قال قضى زيد بن ثابت واصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في بقره باعها رجل واشترط راسها بالشروع يعني ان يعطيه راسا مثل راس فان امتنع المشتري من ذبحها لم يجبر الرجل اشترى شاه والبايع استثنى الراس والجلد. فصار هذا البائع يلاحق المشتري يقول اذبح انا اريد الرأس يقول لا يا اخي انا ما شريت لي اذبحها خلها تعيش تسمن وتكبر وتزين وتتحسن انا لي رأس معك ولي جلد معك فانا اريد حقي فهل يجبر المشتري بالذبح ليعطي المستثني ما استثناه لا في هذه الحال ما يجبر لان الرجل مالك ولا يجبر على ذبح ملكه اذن كيف نخلص بينهم نقول كما قال علي رضي الله عنه اذهبوا بهذه الشاه واعرضوها في السوق كم تساوي قالوا تساوي كذا وكذا نقول جلد مثل هذه الشات ورأس مثل هذه الشات كم يساوي عند اهل النظر يقولون كذا وكذا نقول اعطه انت يا المشتري قيمة رأسه وجلده حتى تستريح سير الشات كلها لك لأنها لا تعلم قيمة هذا المستثنى إلا بالعرض بالسوق لأن في شاة تعرض في السوق مثلا تباع بمئة وخمسين جلدها ما يساوي خمسة ريال مثلا شاة أخرى تعرض في السوق تساوي خمسمائة جلدها يساوي ثلاثين ريال مثلا شات أخرى تساوي ألف ريال كبيرة وسمينة تساوي ألف جلدها كم يساوي ربما يساوي مئة وهذهك على ثلاثين وعلى خمسة ريال فالجلد يختلف تخيف قيمته بحسب قيمة الأشات أو البقرة أو البعير وعليه قيمه ذلك لما روى عن علي رضي الله عنه انه قضى في رجل اشترى ناقه وشرط ثنياها رجل اشترى من اخر ناقه وكان الرجل البائع اشترط شيء استثنى الجلد لانه يريده له راويه مثلا فتخاصما الى علي رضي الله عنه صاحب الناقه يقول لا انا من بذابح. صاحب الثنيه يقول اذبح من شان اخذ جلدي انا استثنيت الجلد من اجل ان اجعله راويه قربه لي وعى للماء فأنا اعرف ان جلد هذه الناقه جلد متين وزين فتخاصم فقال علي رضي الله عنه اذهبوا بها الى السوق هذه الناقة لأنه ما يعرف قيمة جلدها حتى تعرف قيمتها هي وهذه الناقة قد تساوي ثلاثمائة ريال وقد تساوي ثلاثة ريال فإذا وقفت في السوق على أعلى قيمة لها ينظر نسبة الجلد لها فيعطيه نسبته قد تكون ثلاثمائة ريال ونسبة الجلد العشر ثلاثين ريال وقد تكون الناقة هذه بثلاثة ألاف ريال ونسبة جلدها العشر ثلاثمائة ريال وهكذا نعم فصل وعان الشعبي وعن الشعبي, قضى الشعبي قال قضى زيد بن ثابت وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في بقرة باعها رجل واشترط رأسها بالشروا يعني أن يعطيه رأسا مثل رأس هذا رجل باع بقرة واستثنى الرأس فطلب صاحب الرأس من الذي اشترى البقرة قال من مش اخذ الرأس قال لا يا أخي أنا ما نبدأ بحر البقرة في حاجة إليها للحرث أو السقي أو المنح أو الحلب أو شيء من هذا فقضى فيها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يعطيه رأسا مثل رأس هذه البقرة وتتخلص هذه البقرة له والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد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 تقول السائلة احرمت من الميقات وانا طاهرة واديت الطواف وفي اثناء السعي نزل علي الحيض واكملت عمرتي فهل عمرتي صحيحة نعم الجواب عمرتها صحيحة لان السعي لا يشترط له طهارة فمثلا المرأة احرمت طاهره ودخلت مكة وطافت طواف العمره وهي طاهرة ثم ذهبت لتسعى فأحست وعلمت بنزول الحيض عليها وهي في السعي فأكملت سعيها ولا شيء عليها عمرتها صحيحة لأن المرأة إذا أدى الطواف وهو على طهارة رجلا كان أو امرأة ثم في اثناء السعي انتقض وضوءه او المراه نزل عليها الحيض او الرجل او المراه خرج منهما ريح والسعي صحيح والعمره صحيحه لانه لا يشترط للسعي طهاره يقول السائل هل يجوز اعطاء كفاره اليمين نقودا لا يا اخي لا يجوز اعطاء كفاره اليمين نقود الا اذا اعطيتها نقودا لمن تثق به ووكلته في شراء كفاره اليمين والا فكفاره اليمين بينها الله جل وعلا في كتابه العزيز إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير واقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم الآية في سورة المائدة فكفارة اليمين هي انت مخير بين اطعام عشرة مساكين او كسوه عشرة مساكين او اعتاق رقبة انت مخير بين هذه الثلاثة ما استطعت واحدا منها فانك تصوم ثلاثة ايام حينئذ ولا يجوز ان تدفع دراهم للفقراء والمساكين تقول اطعام عشرة مساكين وقوم اطعام المسكين بعشرة ريالات هذه مثلا مئة ريال اطعام عشرة اقول لا ما يجوز الا اذا اعطيت المئة لمن تثق به ليشتري بهذا ال... بهذه الدراهم طعاما ويعطيه للفقراء واعلم ان الزيادة في الاطعام مستحبة وتؤجر عليها اطعام عشرة مساكين مثلا لكل مسكين نصف الصاع يقدر نصف الصاع بكيلو ونصف اطعام عشرة مساكين خمسة عشر كيلو لو اخرجت كيس رز او بر اربعين كيلو او خمسين كيلو يكون حسن لان الزيادة في الصدقة والاطعام والكفارة تؤجر عليها يقول السائل رجل يعمل في بيع العملات فيبيع الدولار بثلاثة ريال وهو في السوق بثلاثة ونصف بالريال السعودي ولكن برضاء وعلم المشتري فهل هذا يجوز؟ بيع الريال بالدولار أو الجنيه أو الدرهم أو أي نوع من العملات لان العملات اجناس فيجوز فيه الزياده والنقص لكن يشترط ان يكون يدا بيد اوضح ذلك مثلا الدولار معروف قيمته مثلا أربعة الا ربع ثلاثة اريل و سبعين من المئة مثلا لكن اللي يصرفه بهذا الصرف هذا الدكان مثلا وهذا الدكان ما يفتح إلا بعد العصر والرجل يريد الصرف بعد الظهر ليمشي فقابله اخر آخر وقال نشتري منك الدولار بثلاثة ريالات وربع مثلا الدولار ومنهم يعلمان أن قيمته عند الناس اهل الصنف بهذا السعر لكن ذا يقول له أنا ما أشتريه إلا بثلاثة أوروبا والآخر مضطر للصرف هذا لا بأس يجوز بشرط أن يكون يدا بيد لأن صرف ذهب بفضة أو عملة بعملة يشترط فيها شرط واحد وهو القبض في المجلس صرف ذهب بذهب او ريال بريال او بر ببر او تمر بتمر اشترط فيه شرطان التساوي والقبض في المجلس معك جنيه ذهب يساوي مثلا ثلاثمائة ريال ما وجدت من يأخذه بثلاثمائة ريال لأن أهل الصنف الذين يأخذونه غير موجودين فوجدت واحد من الماره وقال أنا اشتريه منك بمائتين وخمسين هذا لا بأس وأنت رضيت بهذا البيع وبعته عليه أخذت الدراهم في الحال وأعطيته الجنيه مثل ما تبيع المرأة مثلا السوار من الذهب السوار هي اشترته مثلا بثلاثمائه ريال اتت به في السوق تعرضه ما شروه الا بمائه ريال وباعته بمائتي ريال ووزنه يساوي كذا لكن باعته يدا بيد هذا لا بأس يصح لكن اذا باع ذهب بذهب فلا بد ان يكون الوزن واحد والقبض في المجلس سواء شرطان ريال بريال مثلا اشترط فضه بفضه مثلا ذهب بذهب اشترط التساوي والقبض في المجلس عمله دوله بعمله دوله اخرى هذه جنسان يشترط فيها القبض في المجلس ولا يشترط التساوي ريال بدولار مثلا ما يشترط أن يكون بسعر محدد رسمي حسب ما يتفقان عليه بالسعر لكن يشترط أن يكون القبض في المجلس يقول السائل إذا دخلت في صلاة العصر ثم تذكرت أنني لم أصل الظهر فهل يجوز أن أحول النية من العصر إلى الظهر شخص دخل مع الإمام وهو يصلي صلاة العصر ونوى صلاة العصر إلا أنه في أثناء الصلاة تذكر أنه لم يصل الظهر لأنه مسافر فيريد أن يحول هذه الصلاة إلى صلاة الظهر نقول ما يصح أنت دخلت فيها على نية صلاة العصر هي صلاة العصر صل العصر ثم بعد العصر صل الظهر ثم اختلف العلماء رحمهم الله هل يلزم إعادة صلاة العصر التي دخلتها مع الإمام حتى تجعلها بعد صلاة الظهر التي صليتها وحدك قولان للعلماء من الصحابة رضي الله عنهم بعض الصحابة يقول لازم أن يعيد صلاة العصر ليجعلها بعد الظهر التي صلاها لأن صلاة العصر ما تصلح قبل الظهر فيعيد صلاة العصر آخرون من الصحابة رضي الله عنهم قالوا لا ما دام انه صلى العصر واداها كما امر فهو لم يؤمر باعادتها مرتين والخلاف قديم واختار شيخ الاسلام التيميه رحمه الله انه لا يلزم اعاده لصلاه العصر قال لانه اداها كما امر ولا ولا يؤمر بتاديه العباده مرتين تقول السائلة هل يجوز لامرأة مريضة لا تستطيع أن تأتي إلى الحرم أن ترسل ثوبها فيمسح بالحجر الأسود ثم تلبسه حتى يشفيها الله تعالى هذه المرأة تقول أنها ما تستطيع الوصول إلى الحرم وتريد أن ترسل ثوبها ليمسح بالكعبة لتلبسه ونقول لا هذا ما يجوز لأن العبادات توقيفية فلا يجوز أن نعبد ربنا أو أن نتقرب إلى ربنا جل وعلا بشيء لم يشرعه النبي صلى الله عليه وسلم فما ورد مثل هذا فهذا يعتبر بدعة وقد يكون هذا زيادة في مرضها إذا فعلت شيئا لم يشرعه النبي صلى الله عليه وسلم يكون زيادة في مرضها وحتى لو شفيت فهذا يدخل عليها من ناحية عقيدتها في مخالفة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم استشفى بماء زمزم نعم وارد تطلب شيئا من ماء زمزم تشربه تستشفي به نعم طعام طعم وشفاء سقم كما قال عليه الصلاة والسلام ماء زمزم لما شرب له لكن ترسل ثوبها تدلكه في الكعبه ثم تلبسه على نية الاستشفاء لا هذا ما يجوز لأن هذا بدعه ولا يجوز يقول السائل اذا باع شخص منزلا واستثنى شقه او غرفه فهل يصح البيع نعم يصح هذا ما دامت ما دام البيت معلوم او العماره معلومه والشقه معلومه فهذا ثنيا معلومه لا جهاله فيها على مثلا ابيعك هذه العماره اربع شقق واستثني شقه واحده تبقى لي فوق او تحت او كذا موصوفه معينه ما يقول شقه واحده فقط يقول الشقه الفلانيه كذا لانه قال شقه واحده الشقق الاربعه والعشر او الثمان تتفاوت منها ما يساوي مئة الف ومنها ما يساوي اكثر او اقل مثلا فلا بد ان تكون معلومه يقول استثني الشقة التي في الدور صفتها كذا أو طولها كذا وعرضها كذا إلى اخره مثل البيع لو اشترى العمارة كلها كاملة وباعها شقة شقة صح لأن هذا شيء معلوم يقول السائل ما حكم الشرع في من اشترى شيئا لكنه لم يأخذه من المحل بنفس الوقت الذي دفع فيه الثمن المشترى لا يخلو إن كان شيء ربوي ولا يجوز التفرق إلا بعد استكمال البيع والقبض فلا يجوز التفرق قبل الاستكمال البيع مثلا جاء واشترى منه جنيهات بدراهم قال له أريد عشر جنيهات قال عشرة جنيهات بثلاثة آلاف ريال مثلا فدفع ثلاثة آلاف ريال وقال له صاحب المحل اعطيك الجنيهات غدا او مر علي بعد يومين تاخذها نقول لا هذا لا يجوز لابد الجنيهات مع الريالات تكون يدا بيد اما اذا كانت اشياء اخرى مثلا اشترى منه مثلا ملابس بألف ريال وقال له تأتي غدا أسلمك الملابس وسلم المشتري القيمة معجله فلا باس أو تم البيع ولم يقبض شيئا من القيمة لا هذا ولا هذا كلهم شيء معلوم وموصوف قال إذا احضرت الملابس أنا أسلمك القيمة وهكذا هذه أشياء لا يدخلها الرباء يقول السائل امرأة جاءت للعمرة ولكن مرضت في مكة فرجعت الى بلدها دون ان تكمل العمرة ثم بعد فترة جاءت الى مكة وادت العمرة فهل عليها شيء؟ هذا خطأ كثيرا ما يحصل من بعض الناس يأتي للعمرة او للحج محرما ويدخل مكة ثم يعوقه عائق عن الأدى كزحام أو مرض أو نحو ذلك ثم يعود إلى بلاده نقول هذا عاد إلى بلاده محرما وهو على إحرامه إن كان متزوج رجلا كان أو امرأة فلا يحل له أن الرجل لا يقرب زوجته أو الزوجة لا يقربها زوجها لأنه محرمة والخروج من الإحرام ما يخرج منه الإنسان إلا بأحد أمرين إما أن يتمه وإما أن يكون محصر فإن كان قد اشترط فيتحلل ولا شيء عليه المحصر هو الممنوع من دخول مكة أو لم يشترط فيذبح حدي ويتحلل أما أن يتحلل الرجل لأجل الزحام أو لأجل المرض أو لأسبب من الأسباب لا فهو على إحرامه طال الزمن أو قصر هو محرم لا يحل للرجل أن يقرب زوجته لأنه محرم والمرأة إذا عادت لا يحل لزوجها ولا يحل لها أن تمكن زوجها منها لأنها محرمة فإن عادت او عاد الرجل او المراه بعد فتره وهو لم يقترف محظورا من محظورات الاحرام التي لا يعفى عنها جهلا او نسيانا وادى العمره فلا باس عليه لانه ادى ما عليه وخرج من العمره خرج من النسك اما اذا لم يعد فهو لا يزال على احرامه فان عاد بعد ان حصل منه جماع اجرا كان امراه فتبطل العمرة الأولى الإحرام الأول ويلزم المضي فيه وإتمامه ثم يلزمه القضاء ثم يلزمه شات لكونه